بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماء وما كسب سيصنع نارا ذات لهب وامرأته حمدا ما الخطب في جيدها حبل من مسد